وينك يا بو يا حسين يا, بو يا يا حسين وحدي لدار الحزين وين اللي راح وين مانا ما غليا للجفين يا, يا ابو يا ابو يا, يا, يا, يا, يا ابو يا ابو يا ابو وانك يا يا حسين يا حسين انا العليم فاطمة بحزن ولا عافوني واحد بعلتي وراحتها للأكرار للغاضرية بهالسفار ونحسب الأيام من يوم عاف ونوم الشار باليلا الجفن مانا أنطرت رد الأهل على الباب صد العين ما عندي ضلك الأمان ترجع هل الطيب يا ابو يا بويا يا, يا, بو يا وينك يا بويا يا, يا بو وحدي وحتاري يا بو يا بو يا بو يا سار دار الحزين ظلت سوار ذكراهم غبار اقصد المحرضه واشيم عطر الوب الغالي اسال اللي يريد لي والدي يا لا تضل خالي يرجع لي الصوت الصدى ما يرد الوالي انقطع مننا النخر وقلب بسهم الصيد جبهتي يصيب الحجر ضل بحزنوني You say to me, you say to me, you say to me, you say to me. هضم صوت القدر تهمل دمى العبراء قيل هالخيول تسحق على صلح حتى الرضيع بالماء همين قطحنا حرام كل بنيها شم وغوتا تتوسد الغبراء خربت فوق الحرام أخوتك منحوري والعايلة ميسرة ويا العذا ما أشير يا أبو يا أبو يا يا, يا, يا أبو يا أبو حسين صوت الرادود الحسيني أحمد الفتلاوي كلمات الشاعر الحسيني قاسم الخفاجي الهندسة الصوتية والإخراج أركان السلامي التوزيع وهاج الشروفي